وهي تتلقى الخبر قلت في نفسي كيف سيكون حالها وهي تتلقى الخبر مر بي شريط حياتي الماضية في لحظات أخذت أردد بسم الله لا إله إلا الله الله أكبر لا إله إلا أن سبحانك اني كنت من الظالم أخذت أردد لا إله إلا أن سبحانك إني كنت من الظالمين اغمضت عيني بانتظار الاصطدام ثم فتحت عيني فإذا بسيارتنا قد مرت من أمام الشاحنة التي لم يكن بيننا وبينها إلا خطوات سقطت سيارتنا في حفرة على جانب الطريق وساد السيارة صمت قطعه أصوات الذين اجتمعوا حول سيارتنا.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 وبينما نحن على هذه الحال أقبل علينا شيخان كبيرا تزينهما لحم بيضاء وثياب قصيرة، أخذ يقبلوننا ويهنئوننا ويحمدون الله لنا بالسلامة ثم قال أحدهم لنا كلمات سأظل أذكرها ما حييت ابدا قال كنا خلفكم ورأينا ما حدث لكم رأينا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 وفي ذمة من سيكون إن صلاة الفجر تشتكي فجرا ومقاطعة من شباب المسلمين وشيبهم ونسائهم وأفصالهم إنك لتحزن أشد الحزن على حال الأمة وهي تمر في أحلك الظروف وأشد المواقف وإلى الآن لم ترجع الى ربها الى الان لم تراجع حساباتها لي فيك يا ليلى